بإذن الأب والاب والروح القدس والله الواحد أحب أن أسلمكم في هذه الليلة المباركة عن مقاومة الخطوية كل إنسان بالحرب الخطوية لكن لا بد أن يقاوم الخطوية ثلاثة من الأباء الرسل المهمين الكبار اتكلموا بزيارة عن كلمة مصاومة الخطيئة فالكديس بولس الرسول يقول معاتبا للإدرانيين لم تتاونوا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة إذن لا يجب الإنسان يقاوم حتى الدم يعني حتى لو أدى الأمر أنه يبذل ذاته في هذه المقاومة لا يقول الكدوس الرسول العظيم والكدوس يعقوب الرسول بيقول قاوموا إبليس سيهرب منكم والكذب يج بترس الرسول العظيم أيضا يقول أبلوش سنصوم كأسد يسخ ودور منتصن لن يخليه هو فقاومه رأي شيخنا في الإيمان تقاوم يعني لا تستسلم للخبيث ولا تضعف لا أبليه أو لا أصنع. أما إن كان الشيطان مثل أسد يزعر ضاحمًا هو الآية التي قالها دانيال للنبي إله الأرض على ملاكه فتبدع فواح الكسور. ما يهمك؟ سلك قو. قاوم الخطيئة قبل نتيج الخطيئة وأشناء كيف قاوم الخطيئة قبل نتيج؟ أولا قاوم الخطيئة بأنك انت تغرش في قلبك في الأول كحاجة وقائية من الخطيئة تغرش في قلبك محبة الله وتغرش في قلبك مخافة الله وتدرس في قلبك حب الخير وحب الغير وأيضا قبل الخطية عشان تقاوم الخطية قاوم من جهة المكان ومن جهة العسرة ومن جهة الفكر ومن جهة الرغبة ومن جهة مصابر الخطية كلها يعني المكان اللي تعرف انك تروح فيه تحارب بالخطيئة ابعد عنه زي ما بيقول السبيس الأنبع المتونس بيقوله رهبانه لا تنزل حتى الى المدينة اللي بيتحارب بالخطيئة بالخطيئة ايضا المكان اللي تاجد فيه عسرة ابعد برضو عنه مش تمتزل لغاية لما تشاطنك العسرة وشخص كيف اصاوم خذ مواقف وقائية من الخطوط ايضا من جهة الوقت من جهة الحكر يعني يحترس الفكر الخاص يدخل إليك وممكن تقلم دخول الفكر إليك بأنك تشغل ذهنك بشيء مفيد أو شيء روحاني أو على الأقل لأي شيء اشغلت بحيث لو قالك الشيطان ماي لأكسي متكرر لي كل دي حاجات واقعية. ابعد عن مصادر الخطيئة عميماً اشتخدم خبرتك انت عارف الخطيئة بجلة منين فاحترف وابعد انا عن المصادرها يعني مثلاً ابعد عن المجال اللي تلاقي ان تجدين غيره فيك لو قعدت مع أخلان أو خلانة هيجرروا لك كلام ثقى في خطية الإدامة ابعد عندي ابعد عن الشوار اللي بتشعر انك بتصدق فيه عارف عن أخلان من انك تخش معه منقشة يشير أعصابك وينرغزك ابعد عندي كمان من البعد ده في المزمور الأول اللي وضعته لنا الكنيسة في صلاة باكر بنقول طوبى للإنسان الذي لم يسل في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقص وفي مجلس المستهزئين لم يجلس ابعد ابعد عن الأسباب اللي تل تلصقك الخطي كل ده عليه أيضا اضع امامك بعض ايات ترددها وخصوصا في نواحي اضعك اللي عندك اللي بتشعر انك بتشعر شيء يعني مثلا لو لقيت انك انت بتقلص كتير في خطايا اللسان حطت امامك الاية اللي بتقول تسرك الكلام لا تخرج من بالمعصية حط أسادك الآية اللي بتقول ليس ما يسخل الفم مجلس الإنسان لكن ما يخرج من الفم مجلس الإنسان حط أسادك الآية اللي جات برسالة يعقوب إن اللسان سم مميء من يستطيع أن ينطق؟ لو لقيت أنك ورد بالآيات دي كلها علشان لما تلاقي نفسك هتقع هل آية تقع أصادك وكنت في الغضب حط أصادك من الآية اللي بتقول غضب الإنسان لا يسمع غير الله قابل الخطية بالوصيلة دي كلها قبلوها اجل نفسك تباريب روحية تشاعدك على النجاة من الوقوع في الخطية وانت عارف ايه الاسباب الوجيه من ضمن الاسباب القوية التي تساعد الانسان على مقاومة الخطية ان يحصن نفسه بمخاصب الله ناس كتير بيتدلعوا في المسيحية ويقول لك مخبة الله وبلش مخافة ولا هاجا لا البداية هي مخافة الله وإن كانش عندك مخافة الله لن تصل إلى مخبة الله حصل نفسك بمخافة الله اشعر باستمرار اشعر باستمرار ان الخطيئة هي خطيئة ضد الله نفسه خطيئة ايه ضد الله نفسه يعني يوسف في لما هورد بالزنا مع امرأة سيده قال كيف افعل هذا الشر العظيم واختب الى الله ما عنش أخت إلى فوتفار ولا أخطئ إلى امرأة فوتفار الأخت إلى الله فانت كل ما في نفسك إن الخطية هي موجهة إلى الله نفسه لأنها عسيان لله وعدم محبة لله وعدم تقديش لله في حياتك تبتجي تخاف ولذلك الكنيسة عشان تشعرنا بهذا الأمر وبأن الخطيئة موجهة إلى الله نفسه بنقول المزمور الخمسين في بداية كل صلاة ونقول فيه إليك وحدك أخطاء والشر قدام السماح إليك وحدك أخطاء يعني أنا ما أخصدش بجد ناس تلين دي مرتزة فيه إليت واحدة أخصأت واشترفوا قدام الصناع يعني ما كانش عندي خجل إن أنا أستر ارتفع الخطيئة أمامك كمان من ضمن مقوامة الخطيئة في مخاففة الله أن تسعر إن الله قدامك فإنت بتعمل خطيئة أمام ربنا ارتفع قول إيزيا النبي لما آن حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه فكل خطيئة تملها تملها وصدر ضمه دون أن تستحي ودون أن تخلو كل هذا قبل الخطيئة على بعد الخطيئة رأس ارصص كل فك كل فك فيه خطيه اورثوبيك كذلك باب لسانك محترفا جدا قول هذه الآية التي في المزمور ضع يا رب حافظ لساني وبابا خاصين لشفتيه. ابعد عن الخط والقول التي تقودك إلى الخطية. لا تتجاوب مع أي حديث تشعر أنه يقود إلى الخطأ. يعني أت مع الناس وبيجروا في أي حديث مش كل حديث كل شيء. إن ما جلس تمتنع عن الجلوس مع هؤلاء يبقى على الأقل لا تشترك في أحاديثهم. الشبان دائماً يجلسون نبض بشفة شاح ولا صعب قومه ولا تنزل لمشتواه وتفاه معاه وتأخذ وتدل القدسون يقولون لا تأخذ وتعطل مع إنسان يقاتلك به العبي لا تأخذ وتعطل مع إنسان يقاتلك به العبي لأنك أعرف أنك أنت إيه؟ أتغلق الشيطان عايزك تسهل معاه بأي طريق ينكشك يستحلق معه ديال أحسن هذا ما تسهلشك لا تأخذ وطاقم على الشيطان نفسك من البداية من البداية لما بيجيب لك فكرة خطية في الأول بتكون إرادتك قوية لكن كل ما تستمر في الفكر ارابتك صدع صدع صدع صدع في الغات المتوع من الأول ادعب عن الفكر الخاطئ وعن مقترحات الشيطان الشيطان يقترح عليه لكن ما يقدرش يرغمك يقترح جيمة التجارب الثلاثة اللي قدمها للنسيح بيخترع ايه رأيك لو تحول الحبب خد ايه رأيك لو شرنا نفسنا من الجبل ايه رأيك, رأيك؟ كلها اقتراحات لكن لا يرجع فانت لا تقبل منه اقتراحات ولا تستمر في المفاوضة مع بطول الوقت من المفاوضة مع الفكر الخاطئ كيف تقع فيه يعني ايه مثل شمشون الغبار جليل قاعد تقول له كلام ويموت الكلام الاول كان قرابته قوية ما كانش بيستجد لي لكن بطول الوقت قيل عنه انه شاعد من الارحاع فوق وقال له اللي فانت ما تجرش نفسك الشاف مع القضيه اللي سميتوها ما تقولش انتظر على فكر لما اشوف يوصلني انت عارف الخبر عايز يوصل مش بس اننا نتفاوض مع الشيطان لما في تعليم قدمه لنا السيد المسيح في التجربة على الجبل وهي احنا كثار الشيطان قال له اذهب يا شيطان زهر ربنا اعطانا الخوة ان احنا ان الشيطان بس احنا ما نستعدمها وبنقوم في صلاة الشكر عشان نتذكر الحكاية دي. أعطانا السلطان أن أدوث الحياة والأخارج وكل قوة العديد عندنا السلطان ده لكننا لم نستخدموش وطول ما إحنا لم نستخدموش الشيطان بيأخذ علينا وبنفسك هيبثنا أماني يعني الشي صانيج وليس فكر أنك إنت واحد من أولاد الله بإدي شيء كل من ما انكشب يشعر بدافق يزور حكاية ما استنتهى الشيطان اتبهده لحاجة اعطتها لك الكنيسة في سفوكها من المعمودية في يوم المعمودية ام الفضل بالنيابة عنه قلت اكحدك ايها الشيطان وكل اعمالك السبيرة وكل جنودك وكل حيالك اكحدك اكحدك اكحدك لكي يكون هذا الامر موجود معاك في كل وقت مش بس في المعمودية يجي لك فكر الشيطان ترسل في نفسك بعلام صليبه تقول له اكحدك ايها الشيطان اذهب عني يا الشيطان ده السيد النسيح ده يشعمل الحكاية بقصة التجربة على الجبل اذهب الشيطان. شيطان ده في حياته ايضا لما جهت بطرس الرسول وقال له حاشاك يا رب انك تفعل هذا بالنسبة للسلب وحاجات دي قال له اذهب عني يا شيطان انت معطرة في لي استخدم نفس اطرد الشيطان من اوله شاد حد تنتئروا بس يكون بكل قلبك وكل ربك مش تقول له اتحدث أي شيطان أو يا شيطان من صد قلبك عايزه أو هو قفس بحكيت لك أنا الكلام يخلع شريتين بسون عارف عارف إن بقول الكلام جا من قلب ولن ااا هو كلام يعني تدعى الشيطان في حزن في جبودة، ده فيه ناس ما دروش يقولوا للشيطان اذهب يا شيطان، لأن بينهم وبين الصدق وسعة وبيطبخوا طبق السرة وبيكوها سو، فمن يقدر؟ أنا أقول لك هذا لا تشتهي شيئا يستطيع الشيطان أن يقدم لك لا تشتهي شيئا يستطيع الشيطان أن يقدم لك فيعرف الشيطان إنه مش قادر يغريك ما فيش حاجة أنت بتشفيه أنت هو يقدر يجهل لا تشتهي شيئا يستطيع الشيطان أن يخدموا لك ثانياً من كل شيء يخص الشيطان عندك كان عندك كتاب فيه كلام أو صور تخص الشيطان تتخلص منه عندك رغبة في قلبك تخص الشيطان تتخلص منه لا تشتعف إلى أي شيء يحاربك به الشيطان ولا تستطيعه عندك يعني ما تخليش عندك اللي بيسموه مشمروح بتاع الشيطان نتبلك حاجة اخلق أبوابك ما تخليش خسرت مفتوح للشيطان في كل حاجة ما تخليش ألبك مفتوح للشيطان في كل حاجة لا تترك أصبعاتك مستوحة ده كويس. جيد أن تتبقى على المؤمن الحقيقي أنه جنة مغلقة ينبوه مخفوض وبنقول في صلواتنا سبح الرب يا أورش لي سبحي إلهة يا صهيون رمز للقلب، ليه لأن الرب قوى ما غليف أبوابك وبارك بنيش فيك قوى ما غليف أبوابك ما تخشش منها أي خطيئ وبارك بنيش فيك يعني ما يلي دهو الوحر قدس فيك من در ومن صديق ما تكونش من النوع اللي الشيسان أتخيبهم بعادات أو تباع طوال عشرية السويلة معاهم وقلت له إذهب يا شيطان إذهب قوة بحزن بجدية بطريقة عملية لكن لو قلتها في بعض الشيطان هيها في بعض. إن ما قدرتش خالص يبقى تحتاج إلى صلوات لكي يتمنع الشيطان عنه اشتكروا أن السيد المسيح لم قال اجهب الشيطان لقال هاش بس في التجربة على الجبل ده ما يقولها وغير بالله كل ما يجب الناس من الأبرار الشيطان كافس عليهم يقول له اذهب يا سلطان ابعد عن الناس دول دول مش قدر خلوك بعيد فكتير من الحروب الروحية اللي بتحاربك مش هي كل لها ده في حروب منعها الرب عنك قبل مدينك حروب منعها الرب عنك قبل مدينك ده انت بس بجولك الحاجات اللي سبع دوش لكن لو سبع شطرنا لحريته وكان بيعه لذلك في المزمور في شلم النصوش يقول ايه لا تدنوا ضربة من المسكنة لا تدنوا ضربة ايه من المسكنة يعني فيه ضربات بيمنعها انها تقترب من المسكنة مقوة الشيطان معناها ان ترفض الخطيئة بكل صورها بل ترفض التنازل عن درجة الكمال لا تتساهل مع الخطيئة اطلاقا ترفض كل مكترحات الشيطان تراقب افكاره تراقب حياله بكل ذكاء وتستخدم كبرتك ولا تتسهن الخطيئة ولا تتبرك الرسول بيقول إيه؟ قاوموه راسخين في الإيمان يعني راسخين يعني تؤمن ان الله سيعمل فيك ويعمل من أجلك وإنه هيديك قوة الانتصار. اوعى تحارب مع الشيطان وانت شعر بضعفك ان شعرت بضعفك وقال يا رب تدعوه وتؤمن ان ربني هديك عوة وتقوي معنوياتك في حربك بالشيطان وتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقومه وتقول الأوات اللي تديك كله والشجاعة يفكت عن نسار كأروف وعن يمينك ربوات وإليك لا يقتربون بل بعينيك تنظر مجازات الأشراف تقول الحرب للرب أنا مش هحارب الشيطان لوحدك للحرب للرب، الرب قادر وحارب بالقليل الكثير، الرب يقاتل عنكم وأنتم خصنيتون، ولذلك مقاومتك في لابد أن تكون مصحوبة بالصلوات لازم. يقول سوك الرب يفتع له بالنار يقول الرب لا يترك أصل خطاه تستقر على نصول الصديقين لأنه ينبو الصديقون أيديهم للإسر فيسعى أن الزمير لما تكون معاك يشجعك وتخليك تشعر بأن ربنا فيكون معاك في كل صلاة من صلاة الرئيسي عدد من يعد ويش أنك توقف كده وتقول, وتقول لي نفسك الرب يحفظ نفسك والرب يحفظ فكولة فكولة الرب يحفظك من كل شو تقول الكلام ده بتشجع بيه نفسك لا تضعف من الباب ما تقولش لا فائدة لا، يقول الكتاب يقول لا يقع بك أحد يؤذيك الكتاب يقول إن الله لم يعطنا روح الفشل بالروح القوة، بيقول تقوى في الرب وشدة قوته، البشة وسلاح الله الكامل، يقول إن سبت في وادي زل الموت لا أخاف شرنا لأنك أنت معي بالشكل ده تقوي نفسك وربنا يربنا يقويك في الداخل لكي تستطيع أن تتقاوم الشيطان من الخارج من إن تلاقي الخصية جاية من بعيد قلنا ده الكتاب يقول المولود من الله لا يخص والشديد لا يمسك ولا يستطيع أن يقع القضية زرع يثق فيه قام الشيطان بالسهر والإحتراس والتدقيق في الحياة الروحية يقول اصحروا وصلوا لأنه تقع في شهره اصحر على خلاص نفسك خليك محترس من كل خطية بيقول طوبة لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سافرين خليك مستيقف بالنفسك لأن الإجتسين بيقولوا الخطية ممكن يسبقها التهاوم والنشيان والشهر فإنت لا خلي بالك من نفسك لا تتهاول حشف نفسك بالوثائق الروحية لا تهمل أبتك ولا قراءاتك لأنها تذكرك بالله باستمرار الشخص اللي نعذب على مزميره وعلى صلواته ما تقدرش عليها الخطية الخطية تقدر عليه لما يبتدي يتشعب عن هذا الشيطان جايحك في الأول يقولك ارتشب الخطير دي لا أدخل يقولك يعني هو ليه لازم أنك تصل لكل صلوات دي يا ربنا عايز القلب بس دا حتى بيقول عن الكتب والسريفين لأي لكن يطولونه صلوات فانت بتقول صلواتك لاحسن دبع زي الفريسيين وعتبتك تتكلمه ده صحوه ده خدع شيطاني يقولك ده حتى الفريسي والعشار الفريسي قاعد يقول صلاة كتير قد كده كل ما معانش غير جملة واحد واخر جاريها مبرارة رحمني يا رب اللي خاطب فايش عايز القلب بس تمام ده حتى بيقول عنك كتب والفريسين لعلة يسيلونه بالصلوات. فانت تتول صلواتك لحسن انت بازين فريسين وتبتلك الكلام ده صح ده خدع الشيطانين يقولك ده حتى الفريسي والعشار الفريسي قاعد يقول صلاح كتير قد كده والعشار ما عمش بالجملة واحد وقرد عليها مبررة ارحمني يا ربك اني خذتك باية عليك تقول لي ارحمني يا ربك اني خذتك عايز كلام برضو وبلق يقول لك بالنفس اليمين يا دوبة جملة واحدة وخد بها بالكل او زي الاخ الغلموس اللي قال ليه بنقول يا الله ارحمنا لازمتك ايه ما ربنا رحمه وصليبه خلص الحجاية ما فيش الأجمع نقول الله وحرنا ثاني، لأخذ ده المسك اشي سنبعي ذك او بلاش يقول لك ما اتطول صلواتك ربما تاخد بالك منه يبديك مزغوليات في الخدمة مزغوليات في, في العمل المتواصل مزغول عشان ما يكونش عنده فلوه يا اما ده من ايه ولا 40 سنه كان واحد انين من درس احد بعثه انا جديد يقول لي ما عنديش وقت للاستنى الوقت رايح في الاستقاد رايح في التحضير رايح في مراجعه كل ورقات التحضير رايح في النوع النادي وبرنامجه رايح في الخدمة وفي الأنشطة وفي النشاط والتيف والصلة مش لايقاً وقتاً مش لايقاً الشيطان يتخبه يتخبه اللي جايق عندما يلقيش خطه وخطه, وخطه, وخطه تيجي في الملزان احترش من مشغولياتي مهما كانت تبدو أمامنا نأخذ مثل خيار إن كان عدو مثل أسد لا تجر فأعلن ضد الشعب العام للحرب ضد على طول. سلاح الله الكامل والتخت سليمان حوله ستونة جبارة ايه ستون جبار كل واحد سيف على صغر من حول الليل اعلن شرق بيقول انبسوا سلاح الله الكامل لكان تقدر ان تثبتوا جد مكاين قول قراءاتك الروحية قول قراءاتك في سغير خديثين قول صلواتك قول نظاميرك ولا يخضعك السيطان استعر دليل بالصلاة بالتناول بالتأمل بالتبقيق في كل كلمة بحياة الجدية كن أمينا في الخليل لكي يقومك لك الرب على الكشير تقاوم الشيطان بالصالح السوم بيقولك هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصالح السوم وإنتي بتسمعه الأبارة بتتكرر في كل قدائك في السوامة الياس وكل كل قدائك إن كنت تتشل في محارباتك جد الشيطان اعرف ان يكون فاشل في صلواته الانسان الخوف في مش ممكن الشيطان يقدر عليه مستحيل ربنا بيقول من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم يقول للرب اصنع الخلاص الامية اقول له قب ايه رب الاله والذي يتبدأ جميع اهدائه انت هتتركني الشيطان الخفلية جاهد مع ربنا قل يا رب الشيطان قبل أن يكون عدو لله هو عدو لك أنت الشيطان دعا يوقف ضد ملكوتك عشان يخرجني من ملكوتك ويخرج غيري فأنت دافع عن ملكوتك يا رب مش بتقول أنا غلبت العالم اغلب العالم صغير وغيري جاهد مع ربنا جاهد مع ربنا والكنيشة بشدية نوعية من هذه الصلاوات من أول صلاة باكر لأخرها شوفوا الكلام اللطيف فيه تبتجي صلاة باكر نقول إيه نسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطوية راجل نقول في صلاة باكر أيضا هب لنا في هذا اليوم أن نربي كثير. أنت اللي تحفظ من كل خطيئة، وانت اللي تدين هذا عندك أن نربي. أحروسنا من كل شيء ربي، من كل خطيئة، من كل قوة مضادة. أحسنا يا رب بملائكتك لائقتك القديسين. اِذْ كُنَّا قَوْمًا مِنَ الصَّالِحِينَ الْمُصْطَفِينَ أَمَّا رَبّ دَاهِم لَكِنْ الْقُوَّةُ مِنْ عِنْدِكَ وَالنَّصْرُ مِنْ عِنْدِكَ وَأَنْتَ الَّذِي تَقُودُنَا فِي مَابِكَ وَنُصْرَتِكَ قُلْ لَا بِدُونِكَ يَا رَبِّ لَا أُسْتَطِيعُ شَيْئًا قُلْ لِمَاذَا يَقُولُونَ أَيْنَ هُوَ يقول للرب لي معين وأنا أرى بأعبائي تمسك بالرب ولا تتركوا حتى تأخذ منها قوة للنصر والرب يكون معاكم معنا جميعا ليسواحنا علينا مباركنا ليسواحنا علينا وليسواحنا علينا وليسواحنا وليسواحنا وليسواحنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبارك الله فيكم شار رؤ黨 المتضruktur وباركت القدرة شرفت ranchه nel belgled لذلك الشياطين العادي للإمكان وباركت التيدي到 الأ perlu'熾 매� ومعبارة م blacks 타لم بالتصwind أحدى السرة والنبودة من this category is an announcement of the laws of Allah